وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعد فهذا هو الدرس الرابع والأربعون في سلسلة دروس السيرة النبوية وصلنا إلى عمرة القضاء وكانت في العام السابع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترتبط كما تعلمون بصلح الحديبية في صلح الحديبية كانت في البنود بند ينص على أن على المسلمين أن يعودوا في هذا العام إلى المدينة وأن لا يدخلوا مكة ولهم إذا شاءوا أن يأتوا في العام القادم إلى مكة معتمرين ولهم الحق أن يبقوا في مكة ثلاثة أيام على أن لا تكون معهم إلا السيوف في قرابها نعم وبعد ثلاثة أيام يجب عليهم أن يعودوا إلى المدينة وتم الاتفاق على ذلك، الآن تنفيذاً لهذا الذي ينص عليه هذا البند في العام السابع توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه عام صلح الحديبية إلا الذين توفوا أو قتلوا في غزوة خيبر وانضم إليهم جمع ايضا من أصحاب رسول الله. ممن لم يكونوا موجودين في صلح الحديبية كان ذلك في العام السابع أيضا في شهر ذي القاعدة في نفس الشهر تحدثت قريش وقد علموا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما تنص عليه بنود الصلح صلح الحديبية تحدثت قريش فيما بينها بأن محمدا وأصحابه يعانون من عسر وجهد وشدة وأمراض بسبب وباء المدينة كان المدينة فيما مضى فيها وباء مشهور نعم هكذا تحدثوا فيما بينهم وعندما وصلوا فعلا إلى مكة اصطف المشركون لينظروا إليهم متصورين أنهم يعانون من سقم وألم وتعب وجهد وفقر وضنك نعم فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اطبع بردائه وسنشرح ما لنا الطباع واخرج عضده اليمنى والتفت الى اصحابه قائلا رحم الله امرا اراهم اليوم من نفسه قوه نعم ثم استلم الركن نعم ركن الحجر وخرج يهرول ويهرول اصحابه معه ثلاثه اشواط نعم ومشى مشيا عاديا في الأشواط الاربعه الأخرى ظن الناس وانا ذاك أن هذه الهروولة كانت فقط بسبب <تصفيق> هذه المقالة التي انتشرت بين مشركي مكة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما طاف بالبيت وسعى بعده كذلك فعل هرول في الأشواط الثلاثة الأولى فعلم الصحابة أنها مضت سنة في كل طواف يعقبه سعي لأنه في الطواف العمره بعده سعي وطواف الحج أيضا كان بعده سعي نعم فأصبح هذا سنة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بميمونه بنت الحارث، نعم، وسنتحدث عن العقد وحكم عقد النكاح بالنسبة للمحرم وما إلى ذلك، نعم، ولما مضى من دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة ثلاثة أيام. المده المتفق عليها اتى المشركون أو صناديد المشركون مشركين عليا رضي الله عنه وقالوا قل لصاحبك ليخرج من عندنا خلص 3 ايام انتهوا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم هذه خلاصه ما يمكن أن نقوله عن عمرة القضاء نعم أولاً نلاحظ في هذه العمرة التي تكحلت فيها أعين أصحاب رسول الله بمرأة الكعبة وعادوا إلى مكة مرة أخرى نجد في ذلك مصداق وعد الله عز وجل الذي أنزله في سورة الفتح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 أولئك الصحابة الذين اضطربوا عندما حيل بينهم وبين الدخول إلى مكة وتذكرون أن في مقدمة من اضطربوا وهاجوا وماجوا من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نعم فصدق الباري عز وجل وده ها, ها هم أولئك قد دخلوا مكة و. دخولهم في مكة كان بين يدي الفتح الكبير وشاء الله عز وجل أن يجعل منه مقدمة بين يدي هذا الفتح الكبير وهذا معنى قوله عز وجل فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا مصغرا يعني نعم هذه العمره انطوت لا شك على معاني كبيرة نعم وعلى حكم احكام اولا تلاحظون ان المشركين كانوا يظنون ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا الى المدينه المنوره استقبلتهم المدينه المنوره بوبائها فالامراض منتشره فيما بينهم وهم قد تركوا أموالهم أو أكثر أموالهم في مكة إذن هم يعانون أيضا من الفقر يعانون من الشدة ويعانون من الضنك ويعانون من الأمراض نعم هكذا تصوروا وأوحى الله إلى رسوله بهذا الذي كانت تتهامس به أفواه المشركين ولذلك الطبع بردائه وقال لأصحابه رحم الله امرا اراهم اليوم من نفسه قوه الطبع كيف الطبع بردائه يعني جعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن والقى طرفيه على نعم كتفه الايسر شان الإنسان الذي يريد أن يمارس عملا نعم هو مستعجل فيه ويدل على نشاطه وقوته نعم وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما ما فعلوا ونظر المشركون وأخذ يقول بعضهم لبعض هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد انهكتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا وكذا يعني انظروا هم من القوة بمكان جعل الله عز وجل هذا المظهر عامل من عوامل الرعب يدخل في قلوب المشركين تمهيدا للفتح الذي شاء الله عز وجل أن يكون فتح مرحمة وسل لا فتح مرحمة وقتال لكن من الذي يدبر الله الخطة ليست خطة بشر إنما هي خطة رب العالمين سبحانه وتعالى صلح الحديب تمهيد الأول هذه العمره بهذا الشكل التمهيد الثاني مظهر القوة الذي تجلى للمشركين من واقع أصحاب رسول الله تمهيد آخر نعم كل ذلك شاء الله عز وجل أن يجعله ضمانة للفتح الذي سياتي من بعد كي لا يكون فتح قتال كي لا تراق الدماء في ذلك المكان الامن نعم شيء مهم هذا الذي ينبغي ان نعلمه اذا عرفنا ايها الاخوه ان من احكام الشريعه الاسلاميه في كل من الحج والعمره انه يسن الاطباع في كل طواف يعقبه سعي والاطباء كما قلنا هو أن يجعل الإزار الذي يحرم به في منتصفه تحت الإبط الأيمن ثم يلقي الطرفين على الكتف الأيسر ثم إنه يهرول يهرول في الأشواط الثلاثة الأولى وكل ذلك للرجال فقط أما النساء فلا يستحب من ذلك شيء يعني الحكم هذه لكن النبي أعاد ذلك عندما حج حجة الوداع وسنتحدث عنها إذن مضت سنة إلى يوم القيامة نحن تحدثنا عن موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث لكي نتوصل هنا بحكم شرعي ينبغي لنا أن نعرفه ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح أثناء الإحرام سواء كان الإحرام بحج أو بعمره ما الدليل صاحب هذا الرأي اعتمد على الرواية التي نقلت أنه صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونه أثناء إحرامه لكن جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحاً لا لنفسه ولا وكالة عن غيره مطلقاً جماهير الفقهاء ذهبوا إلى هذا إلا السادة الأحناف فذهبوا إلى أنه لا يحرم على المحرم أن يتولى عقد النكاح مطلقا طيب وهذا ما فعله رسوله قالوا لا المحرم هو البناء يعني الدخول وليس المحرم هو العقد هكذا رأى السادة الأحناف وهكذا اجتهدوا المهم أن جماهير الفقهاء على أن المحرم بالعمرة وبالحج لا يجوز له أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره على هذا جماهير الفقهاء نحن نقول هذا الكلام مقدرين اجتهاد الجميع مقدرين اجتهاد الجميع وإن كنا نذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور لكن في مثل هذه المناسبات التي نذكر فيها الآراء الفقهية يهمنا أن نتبصر بهذه الآراء كي نزداد تقديرا واحتراما لعلماء الشريعة الإسلامية لأولئك الائمه الذين دونوا لنا أحكام الشريعة الإسلامية مأخوذة من مصدريها الاساسيين القرآن والسنة هذه هي الحكمة من ذكرنا للخلاف لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه المتنطعون وكثر, وكثر فيه الذين يطيلون ألسنتهم بسوء الأدب وبقالة السوء في حقه أئمتنا العظام رحمهم الله تعالى عندما يسمع فلان من الناس رأيا فقهيا لا يعجبه ليس هو الرأي الذي أخذ به نعم يسفه ذلك الرأي أيما تسفيه وربما وصل به الأمر إلى أبعد من ذلك لا هذا غير جائز وديننا يأبى ذلك هذا الذي يفعله بعض الإخوة اليوم إنما ينبثق من عصبية ورعونة ولا ينبثق من غيرة على دين الله عز وجل ما على المجتهدين من سبيل اولا ثبت بالاجماع انهم كانوا مخلصين لوجه الله عز وجل في اجتهاداتهم وكانوا يضحون بدنياهم في سبيل مرضات ربهم سبحانه وتعالى اجتهدوا من هذا المنطلق الاجتهاد في الامور الاجتهاديه يعني التي ليست فيها ادله صريحه واضحه قاطعه لا بد أن تعقب في كثير من الأحيان أو في يعني خلافا ودليل الإخلاص أن هذا الخلاف لم يجعل المختلفين متدابرين بل زادهم تقديرا وزادهم حبا بعضهم لبعض وأنتم تعلمون كم كان يقدر الإمام أحمد الإمام الشافعي نعم قالوا يزورك أحمد وتزوره هذا كلام الإمام الشافعي قلت الفضائل لا تبارح منزله إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين لا ألم يكون الإمام الشافعي يختلف مع الإمام أحمد في بعض الأمور يختلف لكن و انظر إلى ما يقوله الإمام أحمد لابنته في حق الإمام الشافعي لضجعه من الإمام محمد بن إدريس خير من صلاه أبيك كلها نعم استضاف الإمام أحمد الإمام الشافعي في بيته نعم كانت تسمع ابنه الإمام أحمد الكثير من ثناء أبيها على الإمام الشافعي لم تلاحظ انه في غرفتي قام في الليل يصلي كما يصلي ابوها نعم فذكرت ذلك لابن لابيها امام محمد قال لها لا واحدة واحده من من محمد بن ادريس خير من صلاه ابيك في الليل قارنوا ايها الاخوه بين اولئك الائمه وبين شاب يافع تذبذب وهو حصر لم ينضج بعد لا العلم استقر في ذهنه كما ينبغي ولا وعى نفسه ولا شيء راسا جعل من نفسه اماما من ائمه الشريعه الاسلاميه نعم ينادي بالراي الذي وقر في نفسه فاذا سمع بان الشافعي او الامام احمد او الامام ابو حنيفه نعم قال غير ذلك سفه ذلك الرأي وبدعه وحذر منه وربما وصل الأمر إلى أكثر من ذلك هذا ما وصل إليه حال المسلمين اليوم هل تتصورون أن هذا الإنسان يعني يفعل هذا غيرة على دين الله سبحانه وتعالى لا لا هي العصبية الرعناء نعم زارني شاب من هؤلاء مره واراد ان ينصحني وأنا ينبغي ان اقبل النصيحه دين النص نظر الي وقال مستشهدا بهذه الايه في كتاب الله نعم لا تركنوا الى الذين كفروا فتمسكم النار قلت له يعني انا اتهمت اذني قلت اعيد كيف قرأت فلا ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. قلتِ هذا اقرأ اقرأ لهاي كما انزلت والله أيها الأخوة لم يستطع لسانه أن يستقيم على تلاوة هذه الكلمة فتمسكم النار. يقرأهاي ويعيد ويعيد فتمسكم النار. وأقام نفسه مق في مركز الناصح الأمر. الناهي المذكر المحذر من البدع هنا بالمناسبة أيها الاخوه نقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته أربع مرات وحج حجة الإسلام حجة واحدة من هذه المرات الاربعه التي اعتمر فيها عمرة الحج لأنه عندما حج حجه الاسلام حج واعتمروا الخلاف قائم يا ترى حجا مفردا قارنا ممتع متمتعا المهم انه اعتمر اربع مرات وحج حجه الاسلام حجه واحده الان انتهينا من الحديث عن عمره القضاء ما الذي حصل بعد ذلك ياتينا الحديث عن غزوه مؤته تذكرون ان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وكان يحمل رساله نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل واخر وهو الحارث بن عمير الازدي كان يحمل رساله الى شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عميلا للروم على بلاد الشام تماما يعني كيف يكون عدو مستعمر يأتي بانسان عربي مسلم يجعله والي طبعا يكون هذا خاضع لسياسه نعم اوليائه شرحبيل بن عمرو الغساني كان عميلا للروم انذاك اخذ كتاب رسول الله فغضب وعد على نعم الحارث بن عمير فقتله ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلا هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا من حقه بل من الواجب شرعا أن يواجه العدوان بالردع لا أقول بالعدوان أن يواجه العدوان بالردع فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جه جيشا إلى ذلك المكان الذي قتل فيه نعم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم أن ذلك القاتل شرحبيل يعد العدة لجيش نعم يتجه به إلى المدينة المنورة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم المسلمين كان هذا في العام الثامن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الغزوة في مكان اسمه مؤته أو المكان الذي يسمى الكرك اليوم نعم على مشارف الشام سرعان ما تجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متجهين إلى هذه الغزوة ثلاثة آلاف مقاتل نعم ولكن لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذه الغزوة لذلك في المصطلح التاريخي يسمى سري لكن لسبب كثرة المسلمين فيها سميت غزوة نعم تجوزا الغزوة تلك التي يكون على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعهم حبيبنا المصطفى قائلا أمير الناس زيد بن حارثة حب رسول الله فإن قتل فجعفر بن أبي طالب من هو جعفر الذي استقبله رسول الله في خيبر وعانقه وقبله وقال لا أدري بأيهما أفرح أم بقدوم جعفر أم بفتح خيبر نعم فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرتضي المسلمون منهم نعم إماما أو رجلا فليجعلوه عليه هكذا أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين في خارج المدينه وفي تلك الاثناء رؤي سيدنا عبد الله بن رواحه يبكي فساله بعضهم ما يبكيك قال اما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابه بكم يعني تعلق بكم ولكني سمعت رسول الله يقرا ايه في كتاب الله عز وجل وهي قوله وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية فهذا هو الورود فأنا لي بالصدر الورود اكيد لكن من الذي يصدر عن هذا الورود سالما يا ترى وغدا سارحل الى الله يا ترى انا ممن يريدون ويصلرون ام ممن يريدون ويقعون نعم وناداهم المسلمون الذين ودعوهم صحبكم الله وردكم الله إلينا سالمين ودفع الله عز وجل عنكم سمعهم عبد الله بن رواحة يقولون ويدعون الجيش بهذا الدعاء فنظر إليهم قائلا لكنني أسأل, لكنني أسأل الرحمن مغفرةً وضربة ذات قرن تقذف الزبدة أو طعنة بيدي حرانة مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرحم الله من غاز وقد رشد يا أرشد الله من غاز وقد رشد نعم و. صار هذا الجيش متجها إلى المكان الذي ذكرته لكم حيث قتل فيه رسول رسول الله جاءهم الخبر ان رقل جهز جيشا قوامه مئة ألف مقاتل في رقل أما شرحبيل فقد جهز هو الآخر جيشا من جماعته والعملاء من أصحابه قوامه ايضا مئة ألف مقاتل إذن هنالك جيش ينتظر المسلمين قوامه مئتا ألف مقاتل في مقابل ثلاثه الاف جلس المسلمون يتشاور حوالي ليل ويوم ولكن سيدنا عبد الله بن رواحه شجعهم وقال يا قوم ان هذا الذي تخشونه للذي خرجتم من أجله أنتم خرجتم إما للنصر أو للشهادة وإنها ليحد الامر فاثبتوا وسيروا على نعم بتوفيق من الله متكلين على الله كان الفكرة أن هل نرسل إلى رسول الله إن نخبرهم بهذا الذي فوجئنا به أم لا عندما قال لهم عبد الله بن الرواحة هذا الكلام اتحدت نعم وواصلوا سيرهم متكلين على الله عز وجل والتقى المسلمون الثلاثة ألاف بأعدائهم مئتا ألف وأكثر في الكرك المنطقة الذي تحدثنا عنه وكان اسمها مؤته نعم و. قاتل سيدنا زيد بن حارث حب رسول الله حتى قتل وأخذ الرايه من بعده من جعفر بن أبي طالب نعم فأبلى بلاء عظيما حتى يعني الجمه القتال فنزل عن فرسه وعقرها وانطلق يقاتل يقاتل قتالا شديدا وهو ينشد جعفر يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي الا قيتها ضرابها نعم وقتل سيدنا جعفر رضي الله عنه اخذ الرايه من بعده حسب وصيه سيدنا رسول الله عبد الله ابن رواحه واقبل يقاتل وهو يقول اقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن او لتكرهن ان اجلب الناس وشد الرنه ما لي اراك تكرهين جنه قد طالما قد كنت مطمئنه هل انت الا نطفة في شنه واخذ يقاتل حتى قتل ونظر اصحاب رسول الله الان هم الذين سيختارون بوصيه من رسول الله وجدوا امامهم خالد بن الوليد اجتمعت كلمتهم على خالد بن الوليد هذا اول غزوه يغزو فيها خالد بن الوليد مع المسلمين ويقاتل الكفر مع المسلمين هذا الذي اقوله لكم موجود في الصحاح وروى البخاري هذا الأمر كما أقول لكم بل روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام أصحابه في المسجد ينعي هؤلاء الذين يقتلوا قال قاتل زيد بن حارث, حارث حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل إلى أن أخذ الراية سيف من سيوف الله عز وجل ففتح الله عليه وهذه شهادة كبرى لمن؟ لسيدنا خالد بن وريد سنتحدث عنها هذا الكلام الذي يرويه البخاري عن رسول الله على ما يدل يدل على أن الله عز وجل نصر المسلمين يعني نصر الثلاثة ألاف على أكثر من مئتي ألف مقاتل ماذا صنع سيدنا خالد غير وكان القتال في انذاك في ميمنه وميسرة وقلب جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وغير القلب طبعا الروم نظروا فوجدوا وجوها جديدة لم يكونوا قد راوها في اليوم الأول والذي قبله فما الذي ظنوا ظنوا أن نعم معونة كبيرة من الأعداد والعدد وصلت إلى المسلمين نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب نصرت بالرعب والرعب من أين يأتي؟ من عند الله من عند الله سبحانه وتعالى لسيدنا خالد بن الوليد قتالا عجيبا وغريبا وكأنه في قتاله هذا كان يكفر عن أيامه الغابرة التي كان يقاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت بيده ثلاثة سيوف قطعت بيده ثلاثة سيوف ولم تبقى بيده إلا صفحة يمانيه انتهى القتال وهي في يده وهذا يدل على شدة المقتلة التي كانت والعزل الكبير الذين قتلوا بيد سيدنا خالد رضي الله عنه من الروم الواقع أن هذا الجيش الذي قوامه مئتا المقاتل انحسر وولوا الادبار كان المفروض بالنسبه لعاده المسلمين ان يطبعوهم ان يتبعوهم الى ان يلجئوهم الى كتاب الصلح كالعاده المهم ان المسلمين انتصروا وحسبك من انتصارهم ان مئتي ألف مقاتل فروا وولوا الأدبار اجتهد سيدنا خالد أن يكتفي بذلك وأن يدخل في عمق تلك الأرض وأن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خلاصة غزوة مؤته. وكما قلت لكم هي تسمى غزوة تجاوزا هي سريعة لكن سريعة كبيرة قوامها ثلاثة آلاف نعم أول ما يلفت النظر هذه الظاهرة التي أعلم أن كثيرا من الذين يعتمدون على معادلات رياضية في عقولهم مفصولة عن الإيمان بالخالق عن الإيمان بخالق القوة والقدر ربما لا يصدقون. ثلاثة ألاف مقاتل يتغلبون على مئتي ألف مئتا ألف إذا أحدقوا يخنقونهم ثلاثة ألاف ماذا يساوي بالنسبة لمئتي ألف أكثر أكثر من مئتي ألف مقاتل نعم ما بين مئتي وثلاثمائة ألف نعم ولكننا لا نعجب عندما نؤمن بكلام الله عز وجل القائل ومن نصر إلا من عند الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده خلاص والقلوب بيد من؟ بيد الله من الذي يدخل فيها إن شاء الرعب أو يدخل فيها رباطة الجاش؟ الله سبحانه نعلم هذه الحقيقه والله لا اقول مئتا المقاتل بل مئات ملايين المقاتلين لو وقفوا امام هؤلاء الصحابه الذين خرجوا مستبسلين يبتغون مرضات الله عز وجل لا اعطع لا اعجب ابدا إن قيل لي ان الله نصر ثلاثه الاف على ثلاث ملايين مقاتل لا يمكن لماذا الناس انما يتحركون بقدره الله يذهبون ويجيئون بتوفيق الله هو خالق القوى والقدر نعم واذا انقطعت مدد الالهي منك فانت لا تستطيع ان تبدي حراكا بشكل من الاشكال نعم ليس في الامر غريب فاذا رايت وقد رايتم هذا الاستبسال هذا التوجه الى الله هذا القتال في سبيل الله نعم افيعقل ان يتخلى الله عنه لا يمكن يستحيل هذا بشكل من الاشكال ثم إن هذه الغزوة انطوت على مبادئ هما ينبغي أن نتبينها حكم فقهي ينبغي أن نعرفها هو أنه يجوز لولي أمر المسلمين يعني لخليفة المسلمين أو قل لمن يرأس المسلمين باسم رئيس الجمهورية باسم الملك كما يمكن أن تسميه يجوز له ان يعلق اماره احد من الناس بشرط وان يولي المسلمين عده امراء بوقت واحد لكن الواحد اثر الاخر يجوز النبي عليه الصلاه والسلام هكذا صنع ولى على الجيش ثلاثه لكن مو بوقت واحد اولهم زيد يليه جعفر يليه عبد الله بن رواحه معنى ذلك أن لرئيس الدوله أن يفعل ذلك ومعنى ذلك أن المسلمين ينبغي أن يلتزموا هذا الذي قرره ولي أمر المسلمين ليس لهم أن يجتهدوا في اختيار شخص رابع وقد ذكر ثلاثة من دون هذا الرابع نعم. ثانياً دلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فإن قتل عن عبد الله بن رواحة فليختر المسلمون واحدا منهم أو نحو ذلك ها يعني ليجتهدوا في اختيار نعم أمير لهم وقائد لهم إذا هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أصحابه حق الاجتهاد وهذا شيء طبعا هنالك دل كثير على ذلك وقد اجتهد أصحاب رسول الله ونفذوا ما طلب منهم رسول الله فوقع اختيارهم على سيدنا خالد عندما انعته رسول الله بكلمة سيف ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه كلنا نعلم أيها الإخوة أنها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وحسبكم أنه سماه سيف من سيوف الله عز وجل وحسبكم أن الله جعل الفتح على يده ولم يجعله على يد غيره أمام هذه الشهادة هل يسوغ لعاقل يؤمن بالله يتمتع بشيء من التهذيب يتمتع بشيء من الاخلاق يتمتع بشيء من الذوق يتمتع بشيء من تقدير رسول الله ان يطيل لسانه على خالد بن الوليد ان يقلل الادب او ان يسيء الادب في حق خالد بن الوليد كلكم يعلم الجواب فاذا رايتم من يكتب فيلتقط الهنات او يلتقط الاخطاء لسيدنا خالد وينسبها اليه ويكبرها ويبني لنفسه عرشا مكونا من هذه اللقطات التي يلتقطها لخالد يعني عز عليه ان يجعل لنفسه مكانه بين الناس فجعل من هذه الاخطاء الذي يلتقطها لخالد سلما يرقى به لكي يجعل من نفسه شيئا يشار اليه بالبنان انسان تافه انسان تافه حقا نعم مالك بن نويره في الحروب الردة لماذا قتلهم قتله كان مرتد نعم تزوج بزوجته هنالك من الناس من اقاموا الدنيا وأقعدوها لماذا تزوج خالد بن الوليد من زوجة مالك بن نويره وقد قتل في حروب الردة يا أخي تزوج ما المشكله في هذا ومع ذلك فلو فرضنا وهذه فرضيه غير وارده لكن لو فرضنا انه اخطا في هذا ضع هذه الغلطه في كفه وضع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في كفه ماذا تساوي غلطته في هذه الحاله ولا شيء نهائيا بشكل من الاشكال نعم ثم كم قلنا وقلنا عندما تريد أن تضع مكبر على سلوكات عباد الله عز وجل لتلتقط عن طريق هذا المكبر أخطائهم ابدأ بنفسك يا هذا ابدأ بنفسك قبل كل شيء نعم ستجد أن حياتك لا تتسع لأكثر من تتبع أخطائك والثغرات التي تعاني منها أنت أمسك عليك لسانك هكذا يقول رسول الله وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك يا أخي. نعم لذلك هذا الكلام ما ينبغي أن يقال سيدنا خالد بن الوليد كان على فراش المرض بين يدي الموت ما في مكان في جسده إلا وفيه ضربة بسيف أوطانة برمح، وقالها كلمه قبيل وفاته نعم نعم ما من مكان في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ومع ذلك فها أنا ذا أموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء كلام سيدنا خالد بن الوليد هذا. ومع ذلك تجد اقزام من الناس يطيلون لسانتهم نعم ليسيئوا الى امثال خالد بن الوليد هذا غير جائز بشكل من الاشكال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يستقبل الوافدين العائدين و أخذ أولاد جعفر وأخذ يضمهم إليه أبوهم متوفى نعم وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما قد شغلهم أو ما يشغلهم ما الذي يدل عليه كلام رسول الله هذا وما الحكم الذي ينطوي عليه هذا الكلام الوضع أن الوقت لا يتسع لا يتسع لذلك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 والجنة حق والنار حق يا ذا الجلال والإكرام صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من المرحومين يا رب اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من المغفورين يا رب اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن استجبت دعائه وحققت رجاءهم يا رب العالمين اللهم إن عافيتك أوسع لنا فعافنا في أبداننا وعافنا في أزواجنا وعافنا في ذرياتنا يا رب لا تسلبنا نعمة العافية التي متعتنا بها يا أرحم الراحمين يا رب اجعلنا جميعا في كلاءتك وفي حرزك وفي حسنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا اللهم أنت تعلم أننا عبادك واقفون ببابك ملتصقون باعتابك لن نتحول عنهما قط إن اعطيتنا أو حرمتنا إن استجبت دعائنا أو لم تستجب دعائنا نحن عبادك الملتصقون ببابك نحن عبادك المتشبثون بأعتابك نعم لا نتحول عنهما قط ليس لنا إله سواك ليس لنا ملاذ سواك يا ذا الجلال والإكرام نحن داخلون في ساحة فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ندعوك لأن هذا شأننا نسألك لأننا شحاثون على بابك يا رب العالمين هذا شأن العبد في كل حال هذا شأن العبد في كل تقلباته نحن دائما بحاجة إلى كرمك دائما بحاجة إلى عطائك دائما بحاجة إلى مننك دائما بحاجة إلى تجلياتك علينا يا رب العالمين نحن مقر مقرون بذنوبنا، مقرون باخطائنا. مقرون من لكننا نقول يا رب إننا لم ننحرف عن الاستقامة على دينك لاستكبار وإنما كان ذلك لضعف ركب فينا وأنت القائل في محكم تبيانك وخلق الإنسان ضعيفا في هذا الجلال والإكرام ابدل ضعفنا قوة ابدل اللهم ضعفنا قوة يا رب العالمين اللهم انا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنا واصينا واجعل الاسلام منتهى رضانا اللهم انا ضعفاء فقونا وان اذلاء فاعزنا وان فقراء فاغننا يا رب نزالك في ختام دعائنا وأكفنا متجهه الى سماء رحمتك نسالك اللهم ان تعطي كل واحدا منا في هذه الساعه السؤله بما يرضيك يا رب العالمين وأنت ربنا المطلع على قلوبنا لا يخفى عليك شيء من أمورنا فيا رب استجب يا أرحم الراحمين استجب يا مفرج كرب المكروبين استجب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين